بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافروا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراء هُوَ عَلَى رَجْعِهِينَ قَادِرٌ يَوْمَ تُلَسَ الْشَّرَائِرَ فَمَا لَهُم مِّن تُمْوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ لَاتِرَاجِعٍ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّلَعِ إِنَّ هَذَا لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا